الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في الكلام على ختم هذه الآية الكريمة آية الدين وذلك قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اتقوا الله اعملوا بطاعته واجتنب معصيته اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقائح بفعل ما أمر واجتناب معنى ويعلمكم الله يعلمكم ما يرفعكم وينفعكم وما فيه صلاحكم يبين لكم شرائع الإسلام وما يحصل به حفظ الحقوق وما يحصل به سعادة الدنيا والآخرة وهذا الموضع كما سيأتي إن شاء الله يفسر بمثل هذا وليس ذلك من باب الشرط والجواب على الأرجح من أقوال المفسرين وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الجملة الأولى واتقوا الله فهذا أمر بالتقوى ثم جاءت جملة خبرية معطوفة على الجملة الأولى والجملة الأولى جملة إنشائية الكلام إنشاء وخبر الإنشاء مثل الأمر والنهي والخبر يصح أن يعطف في كلام العرب على الإنشاء اتقوا الله هذا أمر عطف عليه خبر ويعلمكم الله فهذه جملة أخرى مستقلة إخبار منه تبارك وتعالى أنه يعلم خلقه ما فيه صلاحهم ونفعهم وما يرفعهم وتحصل لهم به السعادة أكذا بسره الجمهور من العلماء بدليل لو أنه كان من باب الشرط والجواب اتقوا الله ويعلمكم الله لكان الثاني مجزوما لقال واتقوا الله ويعلمكم الله لأن جواب الشرط مجزوم كما هو معلوم لكن جاءت هنا بالرفع ويعلمكم فدل على أنها جملة خبرية محضة ليست بجواب للشرط مع أن الجملة الأولى ليس فيها شيء من أدوات الشرط ليست بصيغة شرط واتقوا الله هذا أمر لكن الواقع أنه قد يكون مضمنا معنى الشرط لكن لو كان كذلك لجاء الثاني مجزوما لو كان جواب الشرط هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله إلى آخر ما قال تؤمنون هنا خبر ليست صيغة شرطية تؤمنون وهو مضمن معنى الشرط بدليل أنه قال في الجواب يغفر مجزوما يغفر لكم يغفر لو كان ذلك من باب الإخبار لقال يغفر لكم لكنه قال يغفر فيكون الأول مضمنا معنى الشرط يعني إن آمنتم تؤمنون بالله مضمن معنى الشرط يعني إن آمنتم يغفر لاحظ فبهذا النحو من الإعراب يتضح المراد وبين الإعراب والمعنى ملازمه كثير من الناس لا يحب الإعراب والنحو ولكنه في بعض المواضع ضروري من أجل أن يتبين المراد فلا بد من بيان الموقع الإعرابي في بعض القضايا يظهر من علامة الإعراب أن هذه جملة شرطية أو أنها جملة خبرية محضه مثلا سيأتي مزيد من الايضاح على هذا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم جاء بأقوى صيغة من صياغ العموم عند اللغويين والأصولين بكل شيء وجاءت شيء هنا في سياقي أيضا والله بكل شيء عليم بكل شيء جاءت في سياق إثبات والله بكل شيء فصيغة العموم هنا بكل كل هذه تدل على العموم بكل شيء عليم من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة فيما يتعلق العبادات والمعاملات حقوق أخلاق ما يتعلق بالغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة كل ذلك يعلمه وجاء بهذه الصيغة من صيغ المبالغة عليم على وزن فعيل يعني أنه بالغ العلم عظيم العلم فعلمه واسع على كل حال يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد واتقوا الله ان التقوى واجب فهذا أمر والأمر الوجوب قد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى يا أيها النبي اتق الله وكما ذكرنا في بعض المناسبات ليس لأحد أن يستنكف إذا أمر أو ذكر بالتقوى اتق الله والنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته تقلها حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فهذه التقوى لا يستغني عنها أحد والكل بحاجة إليها والعبد بحاجة إلى تقوى الله تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته في كل أعماله من الطاعات وفي كل خطواته وخطراته وبكل معاملاته ومزاولاته يحتاج إلى التقوى لأن هذه التقوى لو لم تتحقق فإن هذه العبادات تختل فإنه قد لا يأتي بها على الوجه المشروع يخل بها إما من جهة الصفة وإما من جهة القصد والنية كذلك أيضا في المعاملات مع الناس فإنه لا يستطيع أن يؤدي الحقوق وأن يحترز من المظالم إلا بتقوى من الله تبارك وتعالى أخذ الحرام أكل الحرام ونحو ذلك كل هذا لا يمكن التخلص منه إلا بالتقوى لأن الطمع غالب وأحضرت الأنفس الشح والله عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأضاف الشح إلى النفس لشدة تمكنه منها فأولئك هم المفلحون علق عليه الفلاح وقال وتحبون المال حبا جما تحبون المال حبا جما يعني حبا عظيما وقال وإنه لحب الخير لشديد والمقصود بالخير المال باتفاق المفسري إنه لحب يعني الإنسان يحب المال وهذا الحب شديد فإذا كان كذلك كما قال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف هذه حببت للنفوس وزينت وزينت أشياء أخرى غير هذه المذكورات لكن هذا من أبرزها فإذا كان كذلك يحتاج إلى تقوى من أجل أن يحاسب نفسه فلا يدخل عليه شيء لا يحله ولا يقتطع حقا بئم مسلم بيمينه ولا يظلم الناس ولا يسيء إلى أحد ويأتي بالعبادات على الوجه المشروع ويحب لأخيه ما يحب لنفسه فهذا لا يكون إلا بالتقوى عبادة الله العمل للآخرة لا تتحقق إلا بالتقوى واتقوا الله ويعلمكم الله كما ذكرنا بأن هذا ليس من باب الشرط والجزاء بمعنى أن ما يفهمه بعضهم من أن تقوى الله أن المقصود بالآية اتقوا الله فيكون ذلك سببا لتعليمكم أن هذا مباب الشرط والجواب هذا معنى الشرط والجواب اتق الله ويعلمك ليس هذا هو المعنى في هذه الآية ليس هذا هو المعنى والله تعالى أعلم على قول أكثر أهل العلم وإن كان هذا المعنى يمكن أن يفهم لكن ليس بدلالة المطابقة ولا التضمن وقد لا يفهم من دلالة الالتزام قد لا يفهم من دلالة الالتزام لكنه يفهم من وجه آخر يسمونه دلالة الاقتران وله نوع تعلق بدلالة الالتزام نوع تعلق والواقع أنه ليس منها فهذا دلالة الاقتران دلالة الاقتران كثير من الأصليين ونحن نذكر هذه القضايا لأن معنا من طلاب العلم من يحتاجون إلى مثل هذا ويفهمونه لكن يذكر منه ما يكون المعنى فيه قريبا سهلا فدلالة الاقتران كثير من الأصوليين إذا ذكروها يقولون ضعيفة والواقع انها أنواع منها ما هو غير معتبر ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو معتبر ما يعرف عند العلماء عند المفسرين بالمناسبات يعني الاقتران بين الآية والآية وجه الارتباط والجملة والجملة صدر السورة مع خاتمتها والمقطع والمقطع إلى آخره هذه المناسبة فيها معنى فيها دلالة لكن هذه الدلائل ليست قطعية فهي ليست من الدلالات الداخلة تحت دلالة المنطوق عند الأصوليين دلالة المطابقة تضمن والالتزام والإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة ليست منها وإنما هي نوع له نوع تعلق بدلالة الالتزام نوع تعلق فهذه المناسبات هنا هذا الشاهد يعني بمعنى أن الله حينما أمر بتقوى ذكر بعده مباشرة قضية التعليم واتقوا الله ويعلمكم الله ما وجه الارتباط بين هاتين الجملتين المتجاورتين يفهم من هذا أن هناك نوع ارتباط بين التقوى وتحصيل العلم هناك نوع ارتباط لأنه ذكره بعده تقوا الله ويعلمكم الله هذه المجاورة تدل على هذا المعنى ودلالة المناسبة أحيانا تكون متكلفة من أكثر العلماء اللي يذكرون هذه الوجوف والارتباطات بين الآية والآية والجملة والجملة ومضمون الآية مع خاتمتها لماذا ختم بمثلا العزيز الحكيم أو العليم الحكيم أو على كل شيء قدير أو نحو ذلك هذا كله منهما يظهر وجهه ومنه ومنهما يكون متكلفا فيترك من أكثر العلماء من اعتنى بهذه المناسبات من أراد أن يطلع البقاع في كتابه نظم الدرر وكتاب حافل كبير أكثر من عشرين مجلدا لا يكاد يترك شارده ولا وارده مما ذكره العلماء في المناسبات إلا ويأتي به فمثلا بقوله تعالى كما ذكرنا في الفاتحة والبقرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لماذا ذكر الرحمن الرحيم بعد رب العالمين لماذا قالوا ليدل على أن ربوبيته مبنية على الرحمة هذا معنى لطيف يؤخذ من أين؟ يؤخذ من المناسبة وهكذا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لماذا قرن بين الصلاة والزكاة لماذا ولماذا ذكر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لماذا ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل من قبل لماذا ذكر الإيمان باليوم الآخر معا ماذا ذكرنا بينهم هل يسمون المناسبة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ما وجه الاقترام بين هذه القضايا والجمل الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم تل على أن دع اليتيم هو دفعه عن حقه يدعو اليتيم أن ذلك من اخلاق وأوصاف من لا يؤمن بالآخرة الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ثم أيضا فويل للمصلين ما علاقة توعد المصلين بذلك فهذا الذي يكذب بالدين ويدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين هذه حال المنافق ولهذا قال بصصف من أبرز أوصافهم والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن هؤلاء صلاتهم لا تنهاهم عن الفحشاء والمنكر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخرونها عن الوقت ويضيعونها ويضيعون حدودها فلاحظ هذه القضايا هذا كله يسمى مناسبات وجه الارتباط فهنا واتقوا الله ويعلمكم الله ذكر التعليم بعد الأمر بالتقوى مما يدل على أن ثم ارتباط بين التعليم والتقوى وهذا المعنى صحيح تدل عليه أدلة أخرى أصرح من هذا وأوضح ولا شك أن العلم وتحصيل العلم أنه رزق من الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وأعظم هذه البركات التي تفتح العلم فهو أعظم الرزق بعد الإيمان أعظم من العطاء الدنيوي والمال وأشرف وأكمل فهذا له ارتباط بالتقوى والأبيات التي تنسب للشافعي رحمه الله وقد لا تثبت عنه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدا لعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فالرزق يشمل هذا وهذا فالمعصية تكون سببا للحرمان ومن أعظم الرزق العلم فيحرم العلم بسبب الذنب وقد ينسى العلم الذي حصله بسبب الذنب لكن هذا المعنى هذه الآية قد يستفاد ذلك من جهة المناسبة فقط لا أنه من باب الشرط وهذا أعدل الأقوال والله تعالى أعلم يعني خلافا لمن قال بأن هذا من قبيل الشرط والجواب وأن هذا مرتب على هذا او من أنكر ذلك بالكليه وقال الآية ليس فيها دلالة اصلا على هذا يستخرج ذلك من جهة المناسبة والله أعلم وشيخ الإسلام رحمه الله اشار إلى شيء من هذا في اثر التزكيه والتقوى في تحصيل العلم وذكر أن لتزكية النفس والعمل بالعلم أتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم وذكر أيضا في موضع آخر عند ذكر هذه الآية احتج بها واتقوا الله ويعلمكم الله يقول قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب أتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم وهلما جرى هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهذا المعنى على كل حال الذي ذكرته أنها ليست من باب الشرط والجواب هو قول الجمهور لكنه ليس محل اتفاق بعض العلماء يفسرها هكذا أنك إن اتقيت الله علمك أن هذا هو المعنى مع أن الظاهر قد لا يدل على ذلك بصورة صريحة أو مباشرة كما ذكرت لكن تجد علماء وائمه مثل القرطبي رحمه الله يقول بأن ذلك وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل هذا كلام القرطبي يعني جعل القضية من باب الشرط والجزاء ان اتقيت الله علمك هذا المعنى صحيح صحيح من حيث هو لكن هل الآية تدل عليه دلالة مباشرة ليظهر أنه ليس كذلك بهذه الآية خاصة وإلا المعنى من حيث هو كما ذكر معنى ثابت وصحيح أيضا يؤخذ من هذه الآية واتقوا الله ويعلمكم الله أن الأصل في الإنسان الجهل ويعلمكم الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى يعني أنه لا عهد له بالوحي والنبوة والكتاب وتفاصيل الشريعة التي أوحاها الله إليه وليس معنى ذلك الضلال أنه كان على دين المشركين لا وإنما ما كان له عهد بالكتاب والوحي وتفاصيل هذه الشرائع التي أوحاها الله إليه فهذا كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون اخرجكم بطون أم لا تعلمون شيئا فالله يمتن على عباده بالتعليم فهذه نعمة وذلك يقتضي أن يشكر الله على ذلك وأن ترعى حق رعايتها إن كان ذلك في أشرف العلوم وهو العلم بالله عز وجل وبكتابه وبالطريق الموصل إليه فإن ذلك يقتضي العمل بهذا العلم فلا يستوي حال من علمه الله تبارك وتعالى وحال من لا علم له ويكونون في العمل سواء وأحيانا يكون العام أفضل من هذا الذي قد تعلم وحصل كثيرا من علوم الشريعة ما فائدة العلم إذن؟ ونعوذ بالله من علم لا ينفع وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كذلك أيضا هذا العلم يقتضي إن كان فيه علوم مادية دنيوية من العلوم النافعة أن يوجه ذلك فيما ينفع الناس يعني لا توجه هذه العلوم إلى ما يفسد ويضر فالعلم سلاح كما هو معلوم فهذا العلم قد يوجه إلى ما يبيد البشرية ويفتك بها ويهلك الحرف والنسل فقد تستعمل العلوم الدقيقة العميقة بما يكون فيه الدمار فتتحول هذه الحضارة إذا لم تكن مزمومة بتقوى الله وشرعه إلى حالة بهيمية سبوعية لها مخالب وأنياب تدمر وتفتك وتثير الرعب والخوف بينما العلم ينبغي أن يوجه في نفع الناس وبناء نهضتهم وحضارتهم وتقليل معاناتهم وتخفيف آلامهم وما أشبه ذلك تسهيل تذليل صعوبات الحياة كذلك أيضا ختم هذه الآيات في المعاملات معاملات المالية والنفقات كذلك الربا ثم الدين والإشهاد على البيع وما أشبه ذلك بصفة العلم بعد الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى أن تقوى الله ويعلمكم الله يراعى ذلك في معاملات الناس ويمتثل ما أمرهم الله تبارك وتعالى به فالله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم ومعاملاتهم ونفقاتهم وتجاوزاتهم ومظالمهم وأخذهم أموال الناس بالباطل والله بكل شيء عليم فهو يذكرهم بتقوى يأمرهم بالتقوى ويخوفهم في الوقت نفسه بأنه بكل شيء عليم فهذه الآية الكريمة كما ترون فيها هذه التفاصيل الكثيرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أمر وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله ثم وليكتب بينكم كاتب بالعدل فليكتب يعني أنا لما قال الله تعالى ولا ياب كاتب كان قبله قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل يكتب كما علمه الله على وفق العدل فليكتب ثم قال واليمل الذي عليه الحق وكذلك أيضا وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ثم جاء التفاصيل إن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع يمل له فليملل وليه بالعدل وهكذا أتسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى الا ترتابوا كل هذا تحفيز لهم على التزام هذه القضايا كل ذلك يدل على سعه رحمة الله وعلى دقة هذه الشريعة وسعتها وأنها تحفظ مصالح الخلق حتى في القضايا اليسيرة وأنهم متى ما التزموا شرع الله وعملوا بمقتضاه كان ذلك سببا لسعادتهم ورفاهيتهم وحفظ حقوقهم وأموالهم وما إلى ذلك هذا كله نجده في مثل هذه التوجيهات الربانية وهكذا هذه الآية مع أنها أطولة في القرآن أطول آية في القرآن ومع ذلك فيها من الاختصار الشيء الكثير فيها إجاز وهذا من بلاغة القرآن والإجاز الإطناب عند العلماء علماء البلاغة يكون بكل مقام بحسبه فتارة تكون البلاغة بالإقناب وتارة تكون بالإيجاز فهنا لاحظ يا أيها الذين آمنوا ما ذكر متعلق الإيمان آمنوا بماذا وكذلك أيضا كما علمه الله علمه ماذا علمه الكتابة وليتقي الله ربه يتقي في ماذا يتقي في إملائه هذا الذي عليه الحق ان كان الذي عليه الحق سفيها سفيها في ماذا في رأيه أو ضعيفا في بيانه من رجالكم يعني المرضيين وهكذا فرجل يعني مرضي امرأتان مرضيتان من الشهداء المرضيين فكل هذا مقدر فمع هذا الطول إلا أنه كما ترون كل هذه المواضع فيها إيجاز واختصار استغناء بفهم المخاطب أو السامع وفيها من ضروب البلاغة ما يسمى بالالتفات وقلنا إن الالتفات ينشط السامع ويكون في كل مقام بحسبه فلاحظ الانتقال من الحضور إلى الغيبة فاكتبوه إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدد وليكتب بينكم ومن الغيبة إلى الحضور ولا يأبى كاتب ثم قال وأشهدوا خاطبهم. وكذلك انتقل إلى الغيبة مرة أخرى ولا يضار كاتب ثم انتقل إلى الحضور ولا تكتموا الشهادة ثم إلى الغيبة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إلى الحضور واتقوا الله ويعلمكم الله هذا بعض ما تضمنته هذه الآية وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا إذا كان لديكم إضافات أو سؤال فنعم هنا في هذه الآية التي نتحدث عنها فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا قلنا بأن السفيه هو الذي لا يحسن التدبير ولا يقال هذا في المرأة فالمرأة في راشدة لها ذمة معتبرة تتصرف بمالها ولهذا على الأرجح أنه لا يشترط في تصرفها بمالها أن تستأذن من الزوج تصرف مالها الخاص لكن إذا كان لا يطيب قلبه إلا بهذا أو يتسبب ذلك عن إشكالات ف. ترجع إليه تساور معه وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب العيد ثم جاء مع بلال إلى النساء وعظهن وذكرهن فجعل النساء يلقين في ثوب بلال من الحلي وصدقات ذهب من غير رجوع إلى أزواجهن واستئذان فدل على أن المرأة تتصرف بمالها ولا يشترط في ذلك إذن الزوج مع أن هذا ليس محل اتفاق لكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم فالمرأة راشدة في تصرفاتها المالية لكن لو ثبت مثل الرجل أنها لا تحسن التدبير فهذا يكون من جملة السفهاء سواء كان رجلا أم امرأة ويحجر عليه أما الضعيف في الآية فكما ذكرنا من أن المقصود به والذي الذي يكون صغيرا أو مجنونا والله أعلم هذا يقول هل هناك محاذير بأن يتعبد لله عز وجل بنية دنيوية كصلاح الأولاد هذه القضية تكلمت عليها في بعضي المناسبات، فكثير من الناس أو بعض الناس بعض الآباء يهمل تربية الأولاد ويغفل عنها ثم يحتج بآية الكاف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك لاحظ فهنا بعض الناس يقول بأن الله عز وجل حافظ الأولاد بصلاح, بصلاح هذا الأب حفظ مال الأولاد نعم هذه الآية أراد الله تبارك وتعالى أن يبلغ أشدهما وأن يستخرج كنزهما رحمة منه تبارك وتعالى بهما وقال وكان أبوهما صالحا فأكرم الله هذا الأب لصلاحه بحفظ هذا المال الذي بني عليه الجدار فأعيد بناؤه لألا يسقط هذا المعنى هذا القدر في هذه الحالة لكن هذا لا يعني دائما أن صلاح الآباء يكون سببا لصلاح الأبناء والواقع شاهد بهذا فنوح عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى له إنه ليس من أهلك لما قال ان ابني من أهلي يعني الموعود بنجاتهم قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح يعني كان على غير دينه كان كافرا فغرق مع من غرق فمن تفع هذا الولد بصلاح الأب عليه الصلاة والسلام ونوح صلى الله عليه وسلم وهكذا عبر التاريخ تجد صلحة أخيار وبعض هؤلاء صحابة لكن الأولاد قد لا يكونون على ما كان عليه الأب وهكذا وجد في التابعين إسماعيل بن عليا من علماء التابعين فقهائهم وعبادهم وولده إبراهيم من المعتزين ومن أصحاب الأراء الشاذة في الفقه ويذكره العلماء كمثال على الشذوذ في الاختيارات والأراء وكان على حال سيئة من مذهب الاعتزال وأبوه هذا كثير فالهادي والهداية من الله تبارك وتعالى الله هو الهادي لكن على الإنسان أن يبدل جهده لكن لا يتوانى ويترك القيام على هؤلاء الأولاد وحسن الرعاية بحجة أن صلاحه ثم هذه تزكيه يزكي نفسه بهذا حينما يقول وكان أبوهما صالحا يعني ولا يخاف على أولاده لأنه صالح في ظنه هو يزكي نفسه بهذا وما يدريه وهذه ينتبه لها نعم